إلى يوم الجمع والدين مع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وكنا قد تحدثنا في آخر المنازل عن المعرفة واليوم سنلجو منزلة من المنازل الصعبة وهي منزلة الفناء وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مصطلح الفناء كعبادة لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا حتى في أقوال الصحابة ولم يرد في القرآن كعبادة وإنما ورد في القرآن كمصطلح ولا يوصف بمتح ولا ذم كل من عليها فان هذا الذي ورد فيه القرآن بأن الموجودات تضمحل وتفنى أما العبادة كعبادة تسمى الفناء لم يرد في القرآن والسنة وقلنا كثيرا عبر مدارج السالكين بأن المصطلحات المحدثة الأولى استعمال المصطلحات الشرعية في العبوديات الاخلاص الصبر الرضا التبتل الاخبات الخشية الخوف المحبة هذه مصطلحات شرعية وهي عبادات أما المصطلحات المحدثة فيتعامل معها بالتفصيل لا ننكرها لا نقول لأنه لا مشاحة في الاصطلاح لو شخص قال الفناء او السكر مرت علينا منزله تسمى منزلة السكر او البسط او القبض او البرق قلنا يتعامل معها بالسؤال عن معناها فان كان المعنى صحيحا ومستقيما قبل وان كان المعنى باطلا رد والفناء من الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى الإلحاد فناء كل شيء، ولا يستثنون حتى الله سبحانه وتعالى يقولون نهاية الخليقة أن يفنى كل شيء فلا وجود لشيء، لا وجود لشيء حتى الله سبحانه وتعالى وهذا يفضي إلى وحدة الوجود الى وحده الوجود الوجود كله وحدة واحدة كل شيء فيه يدل على الله سبحانه وتعالى وأنه لا يوجد إله والذين قالوا بهذا ابن عربي والحلاج وابن سبعين وعبد الكريم الجيل وغيرهم وهؤلاء زنادق وهذا كفر وإلحاد وقد يراد بالفناء بعض المعاني التعبدية الراقية كما بينها العلامة ابن القيم في منزلة الفناء في شرحه لكلام الهروي رحمهم الله جميعا قال الهروي صاحب المنازل قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الآية لا تشير إلى الفناء الذي يشير إليه القوم يعني استغرب ابن القيم استدلال الهروي بالايه الآية تتحدث عن الفناء الذي هو بمعنى الهلاك والعدم والآية تتحدث أن عن, عن أن الله عز وجل يعدم ويميت كل مخلوق ويبقى وجهه هو سبحانه وتعالى وذلك كأمثال قوله إنك ميت وإنهم لميتون وكأمثال قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا يرجعون ولذلك لما نزلت الآية كل من عليها فان قالت الملائكة هلك أهل الأرض فأنزل الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأيقنت الملائكة أنها أيضا تهلك يقول ابن القيم في شرح الآية التي استدل بها الهروي يقول كلاما لطيفا رحمه الله يقول الإخبار إخبار الله بالفناء بفناء غيره ليس مدحا وإنما المدح في فناء الخلق وبقاؤه هو سبحانه وإلا فإن الآية سيقت لبيان بقاء الله أكثر من بيان فناء غيره واضح الآية سيقت كل من عليها فن أين الكمال؟ أين الجلال؟ أين العظمة؟ أين الكبرياء؟ أين التفرد؟ ويبقى وتربك ذو الجلال والإكرام هذا هو الكمال وهذا من عجيب شرح ابن القيم قال تعالى في آية مقابلة يعني آية مرادفة لهذا المعنى كل شيء هالك إلا وجهه يا السلام ما قال كل شيء هالك بين أنه يفني ويبقى وهذا هو التفرد والكمال ابن القيم مع هذا التمس للهروي عذرا ابن القيم رجل نبيل العذر شنو قال الآية فيها إشارة إلى ذهاب المخلوق واضمحلال الرسوم البشر ويأخذ منها الفناء المحمود وهو ذهاب القلب وخروجه من هذا العالم وتعلق القلب بالعلي الكبير القدير الذي له البقاء والذي لا يدركه فناء سبحانه لا يفناء ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد هذا بعض وصفه سبحانه وتعالى ولذلك الايه تقول كل من عليها فان اذا كان الفناء يصيب الخلق فاذا اردت ان تتعلق بقلبك عليك الا تتعلق بفان هذا مقصد الهروي يعني الايه تتكلم ان الناس حيموتوا ويبقى الله علاقة الفناء, شنو؟ الفناء المعني تعلق القلب بالله وفناء القلب في شهود عظمة الله وفناؤه عن الخلق وانصرافه عن المخلوق إذا كان الأمر كذلك فإن الآية تدل على عظمة الله وجلاله ويستفاد من ذلك أن الكمال له سبحانه ولذلك ينبغي أن يكون التعلق به سبحانه وأن المخلوق غير جدير بالتعلق طيب الفناء هو غاية التعلق طبعا يا اخوانا دا كلام منه الهروي يبنه ابن القيم ان نقول كلامي برضه. ولا ما ممكن والله زل بخجل يعني الهرب يقول وابن القيم يقول نحن نعطيه نقول نحن يقول بدارجي عشان نفهم الناس يعني دا, دا فهمنا يعني ان نقول كلامي الفناء تعلق القلب بالله جل وعلا إلى درجة الذهول عن غيره فمن تعلقه بالله لا يحس بالمخلوقين وكأنهم في عالم العدم ده اعتمدت طيب وهو ليس جهد مني يعني ما عملت شيء إنما جمعت كلام ابن القيم وكلام الهروي وأخرجت منه هذا المعنى يقول الهروي الفناء في هذا الباب اضمحلال ما دون الحق ما دون حق هو الله سبحانه وتعالى لكن أين يضمحل يضمحل أولا في الوجدان والتصور والفهوم والإرادات والوجدان جواك تعرف أن أي حاجة ما عنده قيمة وأن ما في شيء في الوجود له قيمة إلا الله وما تعلق به مثال الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو اي أي حاجة كده باطلة ولذلك لما قال الشاعر ألا كل شيء خل الله باطل وكل نعيم لا محالته زائل قال رب أما قوله ألا كل ما خل الله باطل فقد صدق وأما قوله كل نعيم لا محالة زائل فإن نعيم الجنة لا يزول شوف ربطه كيف بالآخرة وسبحان الله في شاعر من الشعراء أيضا قال أما موسى الله عليه كلام عجيب قال الشاعر اسمه النابغ الجعدي النابغ الجعدي قال قدام موسى الله عليه كلام عجبه الرسول بزد عليه قال له لا فض الله فاك لا فض الله وشنو فاك الفم بتمليبه شنو بس سنون لا فضل الله فاك يعني شنو؟ يعني خشمك ما يعدم السنون عاش النابغة الجعدي 130 سنة ما سقطت له سن خشم مليان زي ما هو لا عمل تركيبة لا شد سنونه بحاجات ولا عمل اي حاجة والغريب قالت اذا سقطت منه سن نبتت في مكانها سن اجمل منه بس قال لها فضل الله فاك فده اضمحلال ما دون الحق سبحانه علما ثم جحدا ثم حقا كلامه جميل جدا الفناء يقول ابن القيم ضد البقاء ولا يوجد باق في الوجود غيره سبحانه حتى الباقي حسن انت باقي ولا ما باقي في ولا ما في يعني انت موجود ولا في العدم موجود حتى الباقي انما بقاؤه باجل ويبقى مفتقرا إلى الله لا يبقى بنفسه فالذي يقوم بنفسه ولا يفتقر إلى غيره هو القيوم القيوم هو الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فمن كمال قيوميته أن الخلق يفتقرون إليه وهو غني عنهم يقوم بنفسه ولا يوجد أحد من خلقه من الذرة إلى المجرة مع سائر الكائنات والموجودات إلا وهي تفتقر إليه وتقوم به سبحانه كان جبت نملة وضبانة وانت ماشي لفوق والفيل وسمك القرش وانت ماشي والكائنات كلها تفتقر إليه لذلك قال سبحانه عن نفسه أفمن هو قائم؟ على كل نفس بما كسبت فمن هو قائم على كل نفس يرعاهم ولولاه لما كان شيء هذا ينبغي ان يكون عقيدة في القلوب مستقرة ان تكون العقيدة راسخة لا تتزعزع هذه العقيدة عند الناس جيدة اجيزوا وتمسكوا كده يقول لك اي كلامك صحيح يا شيخنا والله كلامك صحيح اقل موقف الزعزع أقل مشكلة يفقد فيها تماسكه أقل مخلوق يهز مع أنه سلم بهذا الكلام يقول بقاء الله من لوازم نفسه سبحانه من لوازم حياته ما سوى يفنى وهذا مما لا شك فيه الإنسان لا يمكن أن يكون باقيا بنفسه أصدر لماذا؟ لأنه لم يوجد نفسه ما جاب برغبته انت ابسط الاشياء عندك لا تستطيع ان تتحكم فيها ابوك منه فلان الفلاني من حقك تختاره ولا على كيفك انت جيت تجيته ابوك كان ما نافع معك بتغيره ها بتغيره خلاص الموضوع انتهى ما عندك فيه ولا كلمة ابوك لما نعرس امك شاور انت كنت وين أولى يذكر الانسان اننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الذي لم يكن شيئا لا يمكن ان يكون باقيا بنفسه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما كان شيء بتذكر يا سلام اخوان التوحيد مهم لكن انا يؤسفني اقول لكم حاجه كويس مهمه جدا للأسف الشديد التوحيد في السودان ارتبط بجماعات دي مشكله الواحد تقول له واحد عنده مشكلة مع جماعة معينة بتدعو للتوحيد نكايه فيهم هم يبقى ضد التوحيد يا زول انت بتبقى ضد ربنا ما ضد الجماعه دي الجماعة طير يا اخي نحن ما لنهو انت انت تضربنا يقول له واحد اذا سألت فاسأل الله اول ما تقول لك كده يا عيل جلابتك كان لقا قصيرة كمان يفر الفرر يا اخي اذا سالت فاسأل الله قال لك يهودي لا الالف يا شنو كذا وريني دي قال, قال الرسول عليه زمان قال لك اذا سالت فاسأل الله الكلام ده مالو عيب ولا يوريني لي, لي. مالو الكلام ده عويل فجلو قالوا ناس فلان يطيروا ويتقطعوا حتى حتى ها في شنو تاني برضو اذا سالت شنو ها فسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واكلمك الشيوخ والاولياء والانبياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا الامر كله لله والله ما تعتقد العقيده دي تكون عقيدتك فاسده وتوحيدك في وخلل تكلم كيف ده دين ولا توحيد ما دام في احد يا به بعث الله الرسل وارسل الانبياء ونطقت الكتب ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كده الإنسان لقاعد ذكر ابن القيم في مزلة الفناء جميل جدا الإنسان معدوم بنفسه وذاته لماذا لأن ذاته لا تقتضي الوجود فإن الله قدر له أجل قد يؤخر الأجل ولكن الله لو أخر الأجل فإن بعد تأخير الأجل أجل صح؟ قال نوح لقومه أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى إلى أجل مسمى طالما أن الأجل مسمى فقد أخر الأجل إلى إلى أجل أيضا وهذا هو عين الفناء وعين الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ناقش ابن القيم مسألة فلسفية شائكة مسألة فلسفية شائكة قال شنو شوف الكلام ده إذا أراد الله سبحانه وتعالى ابقاء الشيء أراده الله بمشيئته يبقيه إلى حين يشاء يبقي إلى حين شنو يشاء وإذا أراد إفناءه أعدمه بكيف يشاء الإبقاء بمشيئة والإعدام بشنو بمشيئة شوف البشر ما عندهم إعدام والله أكلمك أنا بعرف ليزول حكموا على بن إعدام في المحكمة الابتدائية رفع الاستئناف أيرت حكم الإعدام رفع إلى المحكمة العليا أيرت حكم الإعدام رفع إلى المحكمة الدستورية وتأخر الحكم وساغوا خذتوا في غرفة الانتظار وجهزوا المشنقة المشنقة وقت الاعدام ما أعدموا لأن القاضي المفروض يحضر تأخر زول, زول كويس هو لكن حكم على بد الاعدام عنده مشكلة يعني كويس مدير السجن متعاطف معه ضرب للقاضي القاضي قال لنا زي الليليستيك بس بنشروا سرع سرع سرعة بنغير لسه وأجيكم في الدرب ضربوا له لي وقال له المحكمة الدستورية طلعت الآن قرارة ولغت الحكم يعني القادة كان جبني وقال نزل كان المحكمة الدستورية لغت الاعدام وزود في المغافل وقد بدفنوا فيه كان بين الخبر يقول له الحكمة الاعدام لغه الله ما قاتب له أصلا يعدم حتى في في تاريخ السلف المنصور ابن ابي عامر من حكام دوله الاندلس المسلمين في الاندلس المنصور ابن ابي عامر دا خلف الدوله الامويه في الاندلس وصارت اليه مقاليد الامور المنصور ابن ابي عامر دا صعب جدا كان الزول دا عشان يثبت الحكم اجزوا لعرض بكتله لكن قالوا شنو جاهد الكفار والفرنجة جهادا عجيب قاتل الكفار من فرنسا والبرتقال قتال عجيب كل سنة للمدة عشرين سنة يخرج ويغزو ويقاتل ويجاهد جهاد شديد وكان كلما رجع من الغزو نفض ثوبه الهدوم تحت حرب شعيلة ينفض ينفض يخط الغبار اللي يطلع يلمه غبار عشرين سنة لما, و... لما نجفه سكرات الموت قال لهم جيبوا الغبار ده جابوه قال لما اموت وتدفنوني أعجنوا الغبار ده أخذت لي لبنة تحت رأسي ألقى الله بها نجيض لما ما نجيب؟ ها والله في ناس نجيضين نجيض المنصور جاء له بعالم قرر أن يقتله السياف برده القصر في فسحة كده بيقتلوا فيها الناس جابوا الزول يعني مربط ومعاه الشرطي المنصور طلع ورقة ومتعت الكتل بيكتب يقتل ويمضطحة اسمه وطبقة الدالة الشرطي الشرطة تسالة ودالة السياف السياف فتح الورقة لقى مكتوب ويطلق الزول بدون ما يحس دالة يكتب يقتل كتب شنو يطلق السياف قال يفكوا الشرطي قال لا زور، زور قالوا قتلوا، قال لي أخي إنه ما قالوا قتلوا، هنا قال فيكوا، قال له دقيقة بس الدين ورقة خلي معك زول أمسكوا، رجع للنائب قال لي أنت زول داي فيكو ولا يقتلوا، قال لي يقتل، قال له طيب دي الورقة. دل ورقة، ده فعلًا كتبته أنا، دخلتي، شطبه وكتب يطلق، أداه، قال لي مش قتلوا، فتح الورقة برا اللي جوهها ويطلق، رجع له ثاني برضه كتب يطلق، في النهاية قال أردت قتله. وأراد الله إطلاقه ومثل هذا لا يقتل الماذا إلى الله تبقى يطلق قال له عزير يطلق بعد فقه الله ما ماذا يموت المساله الفلسفية شنو المعتزلة وأهل البدع ناقشوا أهل السنة قالوا العدم لا يتعلق به مشيئة لأنه ليس بفعل لا يكون أمرا أمرا غير وجودي يعني المشيئة لا تتعلق إلا بموجود ابن القيم رد عليهم قال له شنو قال لهم دما العدم ليس بفعل لكن إعدام الموجود وإلحاقه بالعدم فعل وأمر موجود ولذلك لابد فيه من مشيئة صح صح المصح زول موجود يموت ويخذ تحت الواطة والدود يأكله وينتهي ويبقى تراب عادي رأي ده عدم ولا ما عدم يحتاج الى مشيئه ولا بدون مشيئة ها هذا رد ابن القيم قال لابد أن يكون متعلق المشيئة امرا وجوديا دعوة باطلة نعم العدم المحض لا تتعلق به المشيئة أما الإعدام فهو أخص من العدم وكأن ابن القيم يقول الإعدام أمر وجودي وفعل لا يكون إعدام الحكومة بمشيئة صح؟ لو الله ما أراد بتعدي ما بتعدين. بيجيبوا زول بيعلقوا بيعدم هذا كلام ابن القيم هو كلام لطيف جدا يقول وقوله الفناء اسم لاضمحلال ما دون الحق علما يعني شنو الفناء هو كالآتي أي حاجة سوى الله تضمحل علما علما يعني شنو يضمحل عن القلب والشهود علما يعني تغيب صورة الموجودات في شهود العبد بمعنى معنى ذلك أن تعامل الخلق موجودين ما موجودين في ولا ما في والدعمك وجارك وزوجتك وأولادك وأهلك والموظفين والشغالين معك والحلة كل موجودين تعاملهم وهم موجودون لكن بقلبك يطمحل شهودهم ابدا وذلك لا يكون الا بعلم انهم لا يملكون شيء اذا ايقنت انهم لا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا ثاني دليل منهم شنو هذا معنى هذا القول طيب جحدا ثم شنو حقا ده شنو العبد اذا قوي نور باطنه اخوانا مشكلة الناس في الباطن الان انت كلكم قاعدين والناس كلها حايمين انت بيشوف اشكال جميلة واخلاق عالية ما بتعرف الشلف البطون شنو الجوب وده ما بتعرفه ممكن ابارك زول لا ترى منه الا خيره ولا تسمع منه الا حسنه ولكن به من الاشكالات في داخله مع الله عز وجل ومن رحمه الله أن الله لم يخلع الناس على بواطن بعضهم بعضا لتستمر الحياة ولتكتمل المصالح أنت في ذلك يكون شغال معك وبيكرها الكراهية ما يعلم بين الله لو الله وراك لن صح؟ الله داير يطلع منك ليه وشنو؟ رزق تمي وين تاني فاخفى الله عن الناس السرائر سرائر فعلا هي سرائر سموها سرائر لان شنو؟ ها؟ في عوالم السر هي سرائر طيب إذا قوي نور الباطن وعقله بالعلم يرى أنه لا خالق سوى الله ولا رب غيره ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره وأنه لا يستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه وأن كل معبود سوى الله باطل هذا يسمى توحيد العلم توحيد شنو؟ العلم تعلم أن الأمر بيد الله وأن غيره لا يعلم تكون بذلك قد وصلت إلى الفناء علما بعلمك أن البقاء لله والفناء لمن لمن للمخلوق طيب فإذا رقاك من العلم حصل شنو يا سلام أشهدك شوف كلام اللطيف بتاع ابن القيم ده بشرح ليكم حتى بالله كلام ابن القيم ذاته هنا دايلر الشرح سبحان الله مش كلام هربرب عود المفعولات الى افعاله وعود الافعال الى صفاته وعود الصفات الى ذاته سبحانه وعندها تكحد ما سوى الله ويضمحل قلبك عن شهود غيره سبحانه عود المفعولات الى افعاله الناس ما عندهم أفعال مفعولات صح مفعولات العباد بأفعاله هو وبإذنه هو واحد دار دي قروش يساعدك ده مفعول لو الله ما أذل له يساعدك ووضع في قلبه الرحمة بك لما أعطاك فعود المفعولات إلى أفعاله وأفعال الله راجع إلى كمال صفاته وكمال الصفات راجع إلى جلال ذاته إذا شهدت هذا جحدت ما سوى الله واعتبر ما سوى الله عندك كأنه عدم يا السلام كلام جميل ثم إذا رقاه يا السلام شوف الكلام ده جميل جمال شديد أشهده من أشهده الله اشهد من أشهد العبد اخواننا أسأل الله يشهدكم هذا المشهد أشهده قيام العوالم كلها به وحده عالم الجن عالم انت بقى بخبر وعالم الحيوان عالم وعالم البحار عالم وعالم الصحراء عالم وعالم الإنس عالم وعالم الحشرات عالم والغابة والوحوش عالم عوالم أشهده قيام العوالم كلها به وأنه أقامها وأمسكها فإن الله هو الذي يمسك الأرض والسماوات أن تزولا ويمسك البحار أن تغيظ ما تخلي البحار تقوم على الناس ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ويمسك الطير في السماء صافات يقبضن ما يمسكهن الا الرحمن يا سلام شوف الانتقال ده يا اخي ابن القيم عجيب ويمسك الماسك السماء منه والماسك الارض منه والماسك البحار والطيور الماسكه ربنا سبحانه وتعالى ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان يه سلام يه دخل القلوب هنا يا أخي يمسك الأرض والسماوات أن تزول ويمسك الطير صافات ويمسك البحار ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك القلوب المؤمنة أن تزيغ عن الإيمان ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه وهكذا الكل قائم بأفعال الله وصفاته التي هي من لوازم ذاته سبحانه وتعالى طيب قال ابن القيم خلاصة ذلك هنا قال ما قال الهروي قال شنو ابن محلال ما سوى الحق علما عرفته صح وجحدا وحقا أن تفنى قوة علم العبد وشعوره أن تفنى قوة العبد وشعوره بالمخلوقين وذلك لكمال معرفته بالله إذا وصل إلى هذه المرحلة وقويت يتعامل مع البشر وكأنهم في العدم يسلم عليهم وياكل ويشرب معهم ويطلع وينزل معهم لكن عنده لا يساوون شيء ليس احتقارا ولكن منعا وعطاءه لا يوجد عندك حاجه الكلام تتأكد منه تماما إذا وصل إلى هذه المرحلة وصل بعد أن عاملهم كالعدم يغيب يغيب عنه وذلك لكمال تعلقه بالله سبحانه وتعالى يقول الهروي وهو على ثلاث درجات شنو ها؟ الفناء على ثلاث درجات الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف وهو في وهو الفناء علما وفناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقا يقول ابن القيم فصل ما أجمله الهروي أجمل قال الفناء عرفوا قال شنو الإضمحلال عما سوى الحق علما وجحدا وشنو وحقا هنا جاء فصل فناء المعرفة في المعروف إخوانا طبعا ابن القيم قال والهروي قال برضو أنا دار أدخل شنو دار أدخل العودي معهم عود بسيط شرح هذا الكلام فيما أفهمه فناء المعرفة في المعروف العبد إذا وصل إلى درجة المعرفة واليقين والإيمان لا يظن نفسه عارفا فيفنى ويضمحل عن شهود معرفته فهو لا يظن نفسه عارفا لأنه ما صار عارفا بالله إلا بالله أركان ده وقع لكم, لكم يعني هو يفنى فناء المعرفة في المعروف لكثره تعلقه بالله لا يظن معرفته بالله شيء فكلما عرف الله ظن أنه جاهل ولم يعرف الله لكمال عظمة الله الذي لا يحيط به أحد ولأنه ما صار عارفا إلا بعد أن سيره الله عارفا فلما أرجع الأمر إلى الله صار كأن لم يكن شيئا في فناء من المعرفة واضح أه؟ طيب وفناء العيان في المعاين العيان تكلمنا عنه في منزل اسمه شنو المعاينة صح والمعاينة فوق العلم انت الشيء تسمع يقول لك الصين تقول له فيها شنو يقول لك فيها كذا وكذا ويصفوا لك ويحكوا لك ومدينه كلها معرض المعرض تمشي فيه يومين يقول لك وتحوم فيه بالعربات معرض بتاع معدات طبيه ومعرض بتاع مواد بناء ومعرض بتاع معارض عربات ومعرض بتاع يحكوا لك علم تركب تمشي الصين عديل تحوم ده شنو معاينه ليس الخبر كالمعاينة فناء المعاينة أعلى من فناء المعرفة لأن المعرفة قد تكون بالسمع والإطلاع أما فناء المعاينة فإنه يكون كفاحا هنا يقول شو الكلام الجميل ده يا أخي يفنى طبعا قلنا يا أخوانا معاينة الحق سبحانه في الدنيا لا تكون لأحد إنما هي معاينة القلب لعظمته فإذا وصل إلى هذه الدرجة فني عنها وما ظن أنه عاين إنما يعتقد أن هذه المعاينة التي حصلت له إنما هي بالله وبالتالي مهما وصل من المعاينة فإنه ليدرك لله عظمة والله يا أخواننا فعلا عظمة ربنا عظيمة جدا احكي لكم حاجة عجيبة بسيط قال لك كان إدريس عليه السلام يعبد الله في زمانه طبعا الملائكه اي زول بيعمل عمل شنو؟ إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه ترفع إليه الأعمال كانوا يرفعون الأعمال الصالحة الى الله يرفع لإدريس عليه السلام في اليوم ما لا يرفع لأهل الأرض كلهم من الأعمال يعني تلم أذكار الناس تذكروا كلهم في اليوم ذاك في الأرض كلها والصلوات تصلوها والعبادات العبدوها تخدها في كفة والعباده عبده ادريس براو ادريس اكثر من عباده اهل الارض في زمانه رايف والله في ناس بيعبدوا في ناس بيعبدوا طيب اما فناء الطلب في الوجود بمعنى فناء الطلب في الوجود الحصل للمرحله دي اذا وصل الى هذه المرحله ظفر بالمطلوب وصار واجدا لربه بعد أن كان طالبا فادراكه أولا بالعلم ثم قوي الإدراك فصار معرفة ثم قويت المعرفة فصارت عيانا ثم تمكن العيان فصار وجودا وبذلك لا يطلب سوى الله ما قال شنو فناء الطلب في الوجود وجد ما هو طالب لله وجد ربنا ادراكه لعظمة الله ووصوله لهذه الحقيقة كان طالبا ظفر بمصلوبه ولما ظفر بمصلوبه صار لا يلتفت إلى غيره يقول ابن القيم لا تنكر وضرب مثل عجيب كده اسمع الكلام دعنيك الله والله يزود نجيط نجاط مثل اسمع المثل دقال شنو قال ملك عظيم شديد السطوه تام الهيبه قوي الباس استدعى رجلا من رعيته اشتد عصيانه وجرمه كذا اركز معي ملك قوي شديد نادى زول من الرعيه قال له تعال بخاف بخاف ما بخاف البخوف بخوف انا ما عملت حاجه لكن في زول مجرم ومستحق والملك ناداو بخاف أه؟ وما هو سبب خوفه أمران سطوه الملك وعظم جرمه هو اتلمن على كنين الملك ال... إذا ما عملت حاجة برضو بتخاف. ما بتخاف هيبة بتقول لايريني لشنو الكل بتتقلب تقول يا خل... الناس ديت دعوني لشنو قال ليك الملك دا ده... انت مجرم إذا ما مجرم ما لتخاف تقول يا خلي شفي شنو أنا عملت شنو أنت ما واثق من نفسك لهي كان بيقيت مجرم بيتخاف قال وحضر بين يديه وغلب على ظن العبد من الرعية الذي دعاه الملك بسلطانه وسطوته غلب على ظنه أن الملك يهلكه ويتلفه. ما هي أحوال هذا وكيف تظنه طيب تارى يتذكر جرمه وتارى يتذكر سطوه الملك فيفكر فيما سيلقاه يقول الليلة بصورة شنو وتارى تقهره الحاله التي وفيها فلا يذكر ما كان منه ولا ما أحضر لأجله لغلبة الخوف على قلبه ولكن عقله وذهنه معه معنى شنو ممكن مرات تشرح أكاد معنا نخيم كده ما حضروك قدامه وانت منتظره وخايف مرات تقول الليلة حقي راح مرات تقوم تسرح تنساو ذاته ولا يشعر اين هو ولا من بجانبه حتى مرات يسرح في جرمه ويسرح مع العقاب والناس جنبه ولا يعرف ذاته الحاصل شنو لحد ما يقول له هاي فشنو يقوم يقول نعم ده سماه ابن القيم فناء الخوف أذهله الخوف حتى ما كاد يحس بالذين من عن جنبه لكثرة استرساله مع جرمه وسطوة الملك قال في فناء ثاني فناء الحب والحب ده أنا بجيب فيه شوية هنا فناء المحبة قال محب استغرقت محبته شخصا من المخلوقين في غايه الجمال والبهاء اكبر امنيته ان يصل اليه وان يحدثه وان يراه مع انه انا بدي قال محب استغرقت محبته شخص في غايه شنو الجمال وشنو والبهاء الان الناس بيستغرقوا محبوبين لا في غايه الجمال ولا في غايه البهاء اخر شنو يعني محبوبين الناس الان ده قال لك في غايه الجمال والبهاء هو وين في غايه الجمال والبهاء ابن القيم يتكلم عن شخص بيحب له شخص في ده في غايه الجمال والبهاء اللي ده امته في الدنيا بس يشوفه ويتكلم مع محبوبه ده ما ده اي حاجه كويس قال لك وهو على هذه الحاله دخل عليه محبوبه بغته في أحسن هيئة قال انت بتمنى تشوفه بعينك عينك معه معاه وانت كايس براه شنو جاك بك ودخل عليك بيسوي شنو قمة السعادة لكن ما هو الشعور والإحساس الذي يخالطك قال يملك عليه المحبوب سمعه وبصره وارادته وإرادته وإحساسه ويغيب به عن ذات نفسه وعن صفاتها يضمحل ويفنى أمام محبوبه هذا كويس؟ والله يا إخواننا هذا بيحصل للبشر يعني في زول مثلا يكون بحبك شديد اخواننا ما بالضروري الضروري الحب المتعلق يعني بين الرجل والمرأة لا يكون في زول يحب مثلا أبوه شديد وأبو غايب ولما نلقاو لا يجد شيء يعبر به عن مكنونات الحب إلا المدامع إلا الدموع بس أه؟ قال ليه شنو بكى بكى ليه بكى فرحا ده اسمه دموع شنو دموع الفرح طيب ابن القيم جاء مثلا عجيب قال انظر الى النسوه كيف قطعنا ايديهن حينما راينا يوسف فندى فناء, فناء قال افناهن شهود جماله عن حال انفسهن حتى قطعنا ايديهن قال ابن القيم حصل لهن الفناء من جهتين الجهة الاولى ذهولهن عن الشعور بقطع ما في ايديهن مفروض يقطعوا شنو؟ الشد بيقطعوا ده الفاكهه دي الموجوده حاجه تتقطع المهم كويس الدوليون ليهم ذهلوا ما قطعوها ما قطعوا حين. الفناء الثاني عدم الاحساس بألم قطع ايديهن قطعنا ايديهن وما احسسنا بالالم كثير ابن القيم عنده لطيفه عجيبه يقول شنو يقول اما امراه العزيز فقد كانت اشد حبا منهن ولم تقطع يدها صح ما هي هي قطعت مع يدها ولا ما قطعت فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينه وقالت تخرج عليهن هي بس بتعيلون فلما رايناه أكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم فشوف الكلام ذا كيف قال ابن القيم لانها قد الفت رؤيته والفت مشاهدته ده تحليل فلما خرج لم يتغير حالها يخوانا الزول ممكن يخش في حاله ثانيه الحاله الثانيه هي الفناء سوى كان محب بحب او ما بحب لكن ده اقول لك حاجه الان الحب الخطير المتعلق بالشهوه ده حب خطير المتعلق بشنو بالشهوه يعني ميل الرجل الى المراه وميل المراه الى الرجل وهذا كما هو معروف في الاسلام مقنن بمساله واحده هي الزواج فقط غير كده باطل ما في حاجه ثانيه يعني انت وكل تشوف لك واحده وتتعلق بيها وده اسمه العشق وهو مرض مرض يعني الزل يعي عديل ياما تجو الحمه وبعدين بيضعف ليه لانه بيابا اللكل ما, بيأبن لك ما بياكل لك لازم ما بياكل بضعف والله اذا كان لبوناس الرجيم ينفع معهن لكن بمرض القلي الضجو الشديد انت عارف في نوع من الناس من الرجال يعني ممكن تعلقليه بواحده والطريق ما شرعي لا يستطيع ان يتخلى عنها ابدا ممكن يمرض عديل يمرض كويس يجيوا مرض عديل او كما يجيوا مرض في جسمه ممكن يجيه مرض نفسي يكون مقلق يكون مقلق جالك شديد لذلك قال علماؤنا اسوء شيء في الديانه الشهوه في دين الزول الشهوه ليه بعدين اوعك تقول انا اجرب واخلي ده لا يترك والله في, زو في في ناس بيكلموني في المجال ده كويس واحد عنده علاقه مع واحده وز علاقة محرمة وافترخوا هي عرست هو عرس وأنجبوا سنين سافر يقترب برا البلد مشى وصل البلد اللي هم فيها بس يتلاقوا مرة في محل رجعوا علاقتهم الآثمة هو بزوجته وهي بزوجها وضربوا لي من برا استفتوني أنا شخصيا يعني ما أفوزون جاب لك الكلام ده بس ما قادر اتذكر دقيقة. بالتصالبين والزول ذاته الرجل المشهر بمره حكى ليه لتفاصيل قدر ما دائرة خليه ما بقدر ما بقدر مالك لك ياخي تده لك بسطونة بس وتري تعليه هنا تعال اركب طيارة جينا والله لا ابتحك في الوقت دي اقوقك يا مالك تآمن ذاته فلتقدر ما لك ياخي دي اعراض ناس ياخي ما في عيسما ما بقدر ده اجرام ياخي ده زينة والله العظيم المسألة دي خطورتها وين خطورتها يعني أساكده لما يجيني زول يقول لأخي أنا عندي علاقة مع واحدة وبحبها وبتحبني يقول لأشوفه يا تعرسه يا ترحل من البلد تطفش ما عندي لحاجة في النص ترحل رسمي خليها تقطع الصله بأي حاجة بتلمك معها بترجعك تاني شوفت كيف كان ساكت وسلمت عليك ترجع البيت السرير النوم يغلبك غلبك تتقلب الليل كله يقول ليك ما بقدر يقول ليك لا إراديًا قال لا إراديًا لا إرادي أشره والله الله يسألك يدخل لك النار تقول لي لا إراديًا لا إرادي أشره أشد أبوذك النار وذق حنم عدل تقول لي قال قال يا شيخنا والله المسألة دي لا إراديًا قال هنيك نشوف الشدة لا إراديًا وشوف الشهوة خصوصاً تقول انها تتملك صاحبها تتملكه تملكه عليل وقال السلف اي صاحب شهوة اذا لم يقطع دابرها ويستأصل شأفتها في التعلق المذموم بالنساء او العكس هذا مهدد بسوء الخاتمة فسوء الخواتيم من الشهوات تأكد من الموضوع ده يا زود ده قال لي انا سنين تبت والسنين قال لي ما عملت حرام ولقوني بنات اجمل منها وأغروني بس سافرت البلد اللي هي فيها وهي مزوجة وكان علاقتنا مع بعضها مزوجة الآن صارت امرأة رجل شوف البني آدم ده ضعيف جدا خاصة في الشهوات أشكد رسالهم قال شنو قال لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا زلت لقى حازم الناس كلها يخافوا منه قدام الشهوة دي ضعيف ضعيف جدا هذه الشهوة توقع صاحبها في التناقض بتخلي زول متناقض متناقض كيف مستقيم ظاهريا منهار باطنيا وداخليا ظاهريا مستقيم باطنه مع الله خرب وظاهره عمران يصلي يقرأ قرآن يسبح يصدق يحد، يعمل ده الظاهر لكن باطنه ما زال فيه تعلق بغير الله قد يفضي إلى الشرك لأنه بيرتكب حرام لأجل من؟ لأجل الشهوة ولا يستطيع أن يترك الشهوة لله شوف التناقض ترك كل شيء لله إلا قلبه لم يترك قلبه صافيا وخاليا وفارغا لله جل وعلا كده هذا مهدد بسوء الخاتمة والله يا أخواننا الكلام ده خطير أنت عارف زي ما قال الطاهر الحب أشكال والوان يا أخي الشعر دير كلهم بس أليل ونهار يقول لك قلبي قلبي موجعني قلبي ما عارف قليبي وقلبي قال وقلبي رفه يا أخي يا أخي غادي غادي مننا ما لك يا أخي مقفل علينا ومعكر علينا قلبي رفّ وقلبي هفّ وقلبي ما عارف سوّ, سو وقلبي أيوا إخواننا لك زواج الشهوة مبدوم زواج الشهوة مبدوم ده كلام صحيح ما أنت عايز لشهوته عشان كده تبقى زول لما جنال الشهوة منا ممكن يخليها زمن تاني جراجع لها لما يدور شهوه لكن انت لما تكون معجب باخلاقه معجب انا في الجامعه ادخل عندي محاضره في الجامعه قلت له شوف للطلاب ما تقول لي انا بحبه وحبك ده ما يفوت الكافتيريا دي والنجيله في ناس ما خلوا كرسي الا قاعدوا فيه وكنبه الا قاعدوا فيها ما خلوا تلوتوار الا قاعدوا فيها ما خلوا نجيلة الا كالرهوه ما خلوا ايس كريم الا لحسوا ما خلوا صندوق بوكس بيبسي فاضي إلا قعدوا فيه في صناديق البيبسي تلقاهم بيجنبوا قلت له اسمع بتحبها اي لو كنت بتحبها كنت احترمت شوف حاجتين ده تزوجة اذا بتحبها تزوجها ما تزوجة احترمها ابعد منها تماما قص ما في حاجه في النص كويس حتى قلت ليون قبل كده اتذكر ودي قصه يعني حصلت حقيقه في جامع الجامعهش تكلمت عن الموضوع طوال بتكلم عن الموضوع ده للشباب قام لحقني شاب برا محترم سرق قال له يا شيخ نسمع يرجف الشاب يرجف اتراقط يعني تقول عنده حبه في شهر الزلط كان او في الزلط اتذكر لحد يوم لنا قال لي يا اخي عندي زميلتي كلامك ده هبشنا احنا اربع سنين بنقنب مع بعض طوال نتونس البرجر بناكله والشاورما بناكلها والبارد بنشربه قال لي لكن ما عملنا غلط فيهم وانا دايرة عادي الحلال وانت قلتك كان ده ما جايز انا دايت تجوزوا لينا والله ايدي ما اخدتوا فوق كده الا بعد ما اعقد عليها قلت له ما ما في مشكلة خير لكن برضو في شاب دار يخلط اختك في الكفترية اربع سنة ايدي ما بخدتوا فيها لكن حياكل معاه شاورما والبيركرز ويضحك معاها زي ما كنت تضحك مع وما حيلمسها وحي تزوجها رايك شنو بك طوالي بك عديل قال لي خدتني في حج في القضيقه قلت له جدا انا محترم ادبك واخلاقك وانت زول فاضل والدال عليك انك انت سالت وغيرك لا يسال انا محترم الجزئيه دي فيك لكن ما تدل لك حاجه اذا بتحبها بجد ما تقنم معها ولا تتونس معها ولا تتحك معها وبعد ما تنتهو يمشي الزوجة بعد ذاك تتونس معها زي ما داير ان شاء الله تطلع فوق راسها البيت تتونسوا انا ما عندي مانع فشوف المسألة دي كيف شوف المسألة في غاية الوضوح لذلك هذه المسألة خطرة شو اللي القيم قال شنو. طبعا يا إخوانا هذه الدرجة الأولى بقيت لنا الدرجة الثانية وشنو والثالثة هذه نتكلم عنها في الدرس شنو في درسنا القادم لكن ده أوريكم حاجة في الكلام ده. ابن القيم قال فناء المحبة محبوب في البشر المثل في البشر محبوب تعلق قلبك به لجماله وحسنه وبهائه وأنت تتمنى أن تراه وتتمنى أن تحادثه جاءك بنفسه ودخل عليك أي شعور يسيطر عليك ابن القيم قال لا شك أنه سيغيب عن ذاته وصفاته صح؟ صح؟ طيب كلام ابن القيم قال هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباه وأمثال صح؟ وله ما يقاربه ويدانيه في الجمال وإنما فاق بني جنسه في الحسن والجمال ببعض الصفات وامتاز ببعض المعاني المخلوقة المصنوعة فيه فما ظنك بمن له الجمال كله والكمال كله والإحسان كله ونسبة كل جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس يا السلام شوف الكلام اللطيف ده ولما علم الله سبحانه وتعالى أن قوى البشر لا تحتمل جماله هذا في هذه الدار احتجب عن عباده إلى يوم القيامة وفي يوم القيامة في الجنة ينشئهم نشأة جديدة تمكنهم من مشاهدة جماله ورؤية وجهه الله الله يا أخي يا السلام شوف الكلام ده ركزوا عليكم أه؟ أه؟ قال ابن القيم بجيبه من وين شوف فهمي ففهمناها سليمانا وكلن اتينا حكمه وعلما الا يفهمك الله ابن القيم قال اذا بهرك جمال مخلوق والله يا اخواننا النازل عنده وهم يا أخي يقول لك فنان جه وسيم الناس قابلوا في المطار غمروا قال بيغمركم شنو يا ناس تم مجانين ولا شو والله قال بيغمروا قال لكن البلد فوضى قريبات دي أنا ماشي في عشان أوريك المحل ماشي في شارع الشنقيطي في مدرمان محل عامل يافطة كبيرة محل بتاع حلاقة تقريبا أو كوفير ما تعرفوا مين محل بتاع جمال يعني واحد ماسك له واحدة حاضنة صورة كبيرة سمحه منور الصورة دي قلت متشدد ده الممثل التركي ودي حبيبته حاضنة ومصورنا السؤال ما لك يا فين تتعلم حاجة يعني أنا باقي رعلك هنا على كيفي ولا كيف أجي أدعلك يا أخي انت عندك محل دار تعلق حاجة علق حاجة لا تمس دين الناس ولا اخلاق الناس يا أخي تعلم صورة واحد ماسك له واحدة والحاضنة بطريقة شو شوية رومانسية في الشارع العام يا أخي والله ممنوع يا أخي أنت الشارع وبيتك يا أخي امشي على لجوبيتك تعلق في الشارع للناس انت عارف اهم حاجه يدفع حق اللي دي بس شفتك اماشي الناس المحليه ادون مليون بيقول له رسوم بيعلقها مجانا اللي بجروش بجروش على مجانا بكم تعليق اي لافته بكذا أها. انت بس همك يدفع الرسوم طيب ما بتعيل المحتوى بتعليفتك بيعلقوها انتوا شغالين شنو ياخد ما دي شنو ده, ده؟ تعليل ليه هناك النظام, النظام العام ده داته يقول ما عمل البلد دي ما الله بيسأل الناس القائمين على امرها يا اخي والله دي مسؤولي يا امام الله فلما انت. يا اخي هذا كثير جدا يا اخي الشهوات انا والله اقتنعت رأيت شيء في البلد هنا اقتنعت به اقتلعت انه في ناس في البلد شغلتهم يدمر اخلاق الناس ولا يحسنون سوى هذا قال الله عز وجل عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما قال الله عنهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم اخوانا انا استغرب جدا انه زول يعمل منكر ما بستغرب له بعلمه زول يامر بالمنكر ده وصل مرحله بعيده زول يعمل المنكر يقول لك الله يتبعد لنا الله يقفل لنا اجي دافع عن المنكر ويجيب ايات واحاديث تبرر هذا المنكر يا اخي ده قمه الافساد في الارض ولذلك والله هذه مشكله يعني يعني يعني عظيمه حبه والله وانا ذاتي حسا عينت وانكرت وترجى ما يتكلم في الميكرافون هنا لكن هل هذا يكفي هذا لا يكفي نختم بمسألة في الفناء شوف يا اخواننا قال ليك اذن القيم يتكلم عن فتن فتنة الشهوة اخواننا فتنة فتنة يعني شنو بتأتي الانسان عن طريق خفي وتغالبه ويصعب التخلص منها فتنة الشهوة في فتنة اسمها فتنة المنصب والمكانة دي فتنه صعبة شديد فتنة سنو المنصب والسلطة يا زول تشيله من محله والله دي مشكلة وكان جهرته جهر وشلته ما بكون راضي في زول بيرضى يشيله ما بيرضى في فتنه العلم فتنه العلم والسلف قالوا شنو قالوا اصلا كما قال الشاطبي اخر الاشياء نزولا من, من قلوب الصالحين حب التصدر مش من قلوب الناس زول تلقى صالح جد لكن برضه بدور الفخفخه بدور المكانه بدور التعظيم بدور الاجلال بدور يقدمه اخر الاشياء نزولا من قلوب الصالحين حب التصدري السلف قالوا فتنه العلم اخطر من فتنه السلطه فتنه شنو العلم اخطر من فتنه شنو السلطه كيف فتنه السلطه انت تقود الناس غصبا انت بقيت حاكم في ناس ابو شيرون يقولون المحافظ عملنا منه فلان والوالد ابن فلان والوزير ختينا فلان الناس بيتبعوا شنو إما رغبة وإما شنو رهبة لكن في فتنه العلم خطيرة الناس يتبعونه طواعية الحاكم عنده سلطة الناس بيتبعوه بالقهر لكن العالم الناس بيمشوا وراه طواعية إذا التفت إلى الخلق والجماهير ضيع دينه ولذلك كان السلف لا يحبون الشهرة أبدا ويرون الشهرة قاطع من القواطع في طريق السير إلى الله جل وعلا ويقولون فتنة العالم بالعلم أبل من فتنة الحاكم بالسلطه لأنه سيزهو يقول أنا أنا الناس متابعيني أنا الناس بيسمعوا كلامي أنا عندي جماهير أنا عندي قواعد بيخش معاك الغبر بيدافع معاك يوم القيامة جماهير شنو انت زور عالم ولا بتاع انتخابات أنا الناس كلهم معاي قال معاك شنو يا ظن معاك وين ما في كلام زيدا صورة الكهف تقرأ في كل جمعة لأنها عالجت الجميع الفتن التي هي في أعماق النفس البشرية ومقنوناتها عالجت فتنة المال في قصة أصحاب الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ده عنده فتنة افتاعة مال دي قال مال كأن تاني ما عنده حاجة يقول لك بيض راعدة وأنا فتنة المال وقصة موسى والخضر تعالج فتنة العلم لأن أصطن موسى لما سئل في بني إسرائيل عليه السلام من أعلم الناس قال أنا ولم يرجع العلم إلى الله فأراد الله له أن يتعلم من الخضر ليعلم موسى عليه السلام أن علمه وعلم علم الخضر إلى علم الله لا يساوي شيئا وقصة ذو القرنين تعالج فتنة السلطة مع قصة إبليس مع أنها جاءت في صورة الكهف مختصرة صح المصح ما صحة إبليس وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لأنه دي مكانته. قال تنزلوني مكانتي مكانتي مكانتي عالجت جميع الفتن كويس الفتنه في الدين الزول بيفتنوا في دينه يعمل شنو يفر كما فعل اصحاب الكهف شفت كيف فهي تعالج جميع شنو جميع انواع الفتن التي في اعماق النفس البشريه نكتفي بهذا القدر والدرس القادم باذن الله تعالى نتابع الدرجه الثانيه والثالثه من درجات الفناء من كتاب مدارج السالكين الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع وذيعه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته